ويصنعوا الفلك وكل ما مر عليهم لأم منهم قومه سخروا منه. قال إن تسخر منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحيل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل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 قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ